بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 الحديث ليظل عن سبيل الله بغير علم ويبتخذ هدوة أولئك لهم عذاب مهين هنا إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة عيب. Amen. والعزيز الحكيم، ما جزّرناه ولا قصّناه، واتّبِغّي بغير أنّنا جزّرناه، وألّقى في الأرض رواسياً. تميد بكم وبث فيها من خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني هذا خلق الله فأروني ظلال مبين بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لطمان الحكمة أن يذكر لله ولقد آتينا أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُؤَتِّهِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْتَمِعُونَ وَإِذْ قَالَنَا قُومُوا نُبَارِزُ صانوه في عامين حملتهم رهنا على وحيه وفي صانوه في عامين وفي صانوه في عامين أن أشكر لي ك إلى النصير، وفي صلوره على من أليس قولي ولي وليديك إلى النصير، وإذا هبك على أن تشر تشرك بما ليس لك به بما كنتم تعملون وابتمعتني لمن أنار إلي ثم إلي من إنها إن تكمثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا هناليا إن <تصفيق> من خلجان فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فتكون أو بالذنوب أو بالأعذاب يا الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يع. ونل يا اقم الصلاه واعتاوا بالمعروف وان ولا تصعر خدك للناس ولا تنسي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقتد في مشيك واغبض من صوتك إن إلى صوت الحنيف ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماء وما في الأرض وأسبغ عليكم عما هو ظاهر وتهو اِذَا تَرَوَّى أَمِنَ الْمَوْتِ رَسَخَ وَقَدْ بَلَغَ الْأَشُدَّ وَآمَنَ بِالسَّاعَةِ وَاتَّقَىٰ مَا يَزِيدُهُ ۗ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا over <laughs> Thank mm -hmm. you. إِذْ تَهُمْ مَنْ خَلَقَ <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ room <laughs> تبعث أبحر مما نفدت كلمات الله والبحر يمده إن بعده فبعث أبحر أَدْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةَ مَا خَلْقُكُمْ وَلَمْ تخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى <تصفيق> ويوهد النهار في الليل تخر الشمس والقمر يوم لا ينفع مال الله بما تعملون خبير وأن الله كبير من الله هو الحق و... وَمَا يَنجَحُ دُعَاءُ مَن يَدْعُو بِآيَةٍ إِلَّا كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٌ وَإِنْ نَجَحَ دُعَاءُ أَحَدٍ اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا لَّهُ ۖ يقولوا عليه تعلم ما في الله حييا وما تذين دم ثم ماذا تذيبوا غندوا وما تذين دم بأي أرض تمو We are the